بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول ربي صلى الله عليه وسلم قند أركمت وقال إيراء صحاباء ثانيت والغيانيدين بارثي فتاتران قريشي رسول ربي يروكنا مالف أذاك ودود أبد إن أجل يوجد نه رسول ربي تفي صحابا لين دعوة أو فجران كنا كجيلان وفي عدنودان أوفر وفي عدنود كان موجينو كريشوان إنسان هجتن بين دينها روا بيتي كانت رسول ربي صلى الله عليه و سلم إساء خديجة وجه صلاة أرغيه عباس أولادا نمجحان عباس كم مشركة نكعي قافة محمد في جارتين إساء خديجة قدت مال إني سلا النبي عباس أبو طالب بالله اببر الرسول ربي مجا علي الرسول ربي وجه ان يساء صلاه كان موجهن هما جنن سنقفه ماتين برول يون اجول لا ربي تي امني كماكدت صلاه قران قراته ام ارغتي كان موجهن يو هما انكون ما هماء التنفكهاتين دبيتو غرينا مع استيتني أجائبه ما الجديه قريشي انتون وقا سديقوتو إراجال الفتيه او دو اقردو ودو, ودو نسان اديم سيسان قنا ارجوه بجال الفتيه ويت رسولي ربي دعوة إفقالتن والفورانيتين لالبن مااليف لولا حقسجه ما لو لولتين لولاك إما قاقرتني غريناتين قبني مااليف لولتين مقاة كيساتي حقيقا يود بيكنا قدي قبنيتني اللا اللو قريشي انتني وانت اسي كي سجروان غرقاراتي عمانتي تقر نجرت غرقرا من ابي الصلتي في زيد من عمر بن نفيل فا ورقة من نوف الفا يوفر اني عمانتيني ساني غرقرا جران جاري كنن تانما مقايساني رهي كوني دينا اتचे نبي الله ابراهيم الراحفي يسقبتني تنين مكا ان كهتدي عبادا قرن اكو, سني ترسول أكو, أكو فا فا ما جرا ساني سي تقريش دبيتن الله ربي فالله اكو ما جرا ساني تي اكو ورقافه او ورقان فكن يا قبته ربي قريش محمد ين فالله قسم سي هما ما اتفاقاته لكن اتفاقاته ويترسول ربي دعوة الفوراني داندا مكاكيسة للبني جلان دبين فعلاته ما لي وجدته رسول ربي اقنات وان اسان قبرا تابو تافي مرتى اسان مرتفتنيتن انت والبلشن قربين كينا حيما هنقورين كنا رسول ربي ديقون وان قريشي مبرباني كانر قريشي جل دي رسول ربي تين عدو وومو اديمسي قريشي بيقامارة مالي يوجد كربي كربي تي كشيكا كشيكاتي دينان ندفة وان نهجة نكيسة غالي تيكو جيروتين نججيرون ونهجن نعرفسون كوني ونقريشي نفيني كانافو مشركتون لقريشي وانت رسول ربي وقاس دي دراسا ليفتف هو ما اتنفقاتي ججون لكن بعد وقاس دي دعوة رسول ربي سر را ويقوم بمتعباتي رسول ربي قناسة غلي إساني ألفلاني غرر ربي اتياما مكان غرات شلابتني توحيد رب العالمين تقشم ربي برسيس رسول ربي نماتهموهدا تابوت إسان غبارا كنا أق إسان ليسا اتهموهدا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته